Fifty Languages Shetch Thalathun Thalathun Ristoranum Fi'lmat'ham Ithnain Fi'almat'ham Ithnain Z-m'ar-sebs Khush-tma اريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح ز ليموناد خوشتما اريد واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون ز طماطس خوشتما اريد واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم س سنبل بجة صفعي أريد كأس نبيذ أحمر من فضلك كأس نبيذ احمر س سنبل بجة صفعي أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كأس نبيذ أبيض س شمبانسكا باشرب سفاي اريد قنينه شامبانيا من فضلك قنينه شامبانيا تسجيه ويجاسا هل تحب السمك هل تحب السمك بليميلر ويجاسا هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر قولر هل تحب لحم الخنزير هل تحب لحم الخنزير س لوخملو زغورا صفاي بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم سخرج زخل لغجم صفاي أريد طبق خضروات مشكلة من فضلك طبق خضروات مشكلة س شأخ حزر خشت جم صفاي أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طوييل. مش پنج گولهو اوفایه هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز مش تحر گولهو اوفایه هل تحبه مع المكرونه هل تحبه مع المعكرونه مش كرطوشکا گولهو اوفایه هل تحبه هل تحبه مع البطاطس مر جوحب. لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه شخمر تشئ اطعامه بارد الطعام بارد لم اطلب هذا ما طلبت هذا www.50languages.com